16 ঋতু এবং আবহাওয়া তক্স ফসুল এইগুলো হল বিভিন্ন ঋতু هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنه ربيع الصيف الربيع الصيف شروت و شيت الخريف والشتاء الخريف والشتاء غريش <تصفيق> شو <تصفيق> <تصفيق> الصيف حار الصيف حار غريش شو قال شرج رالو في الصيف تستع الشمس في الصيف تستع الشمس عمرا غريش شو قال في الصيف نحب أن نذهب في الصيف نحب نذهب نتنزه الشتاء, الشتاء بارد في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء نفضل البقاء في البيت في نفضل البقاء في البيت اكن ثاندا الجو بارد, الجو بارد. বৃষ্টি হচ্ছে এখন ঝোড়ো হাওয়া বইছে এখন গরম এখন رود اچه الجو مشمس الجو مشمس ايتي مونورم الجو, صافن. الجو صافن. آج كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد اجكي गरम पड़छे دافئ